بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يال العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعد إر مذات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 فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم.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 وجاء ربك والملك صف صف وجيء يوم اذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان